بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة لذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتمون 30. فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة 31. وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة 32. والسابقون السابقون 33. 119. كالمقربون في جنات النعيم 110. ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سور موضونة متكئين عليها يطُوفُ عَلَيمُِّلدانَانوا مُ خََّدُونَ بِأَكوَابِون وَأَبَاريقَ وَكَأسِمِ مَعين ال لا يُصَددعونَ أَنهَا وَلَا يزَفُونَ وَفكِه وَفكِهَةٍ مِمَّا يَتَخَعونَ وَلَحمِ قيرٍ مِمَّا يَشْتَعون وَحُور الننكَ أَمثَال اللُؤل إمَكنُون جَزَم بِمَا كانَوا يعْملون لا يسمَعُون فيِيهوو وَل تَ فيمَا إلا قِن سَلَ َ وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ فِي سِدْرٍ مَّخْضُودٍ وَطَلْحٍ مَّنضُودٍ وَظِلٍّ مَّمْدُودٍ وَمَاءٍ وَمَا إِنَّ مَسْكُوبٍ وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ لَّا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ وَفُرُشٍ مَرْفُوعَةٍ إِنَّا أَنْشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً فجعلناهن أبكارا عربا اترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال فِيهِ ظِلٌّ مِن وَحْمِيمٍ وَظِلٌّ مِن يَحْمُومٍ لَّا بَارِدٌ وَلَا كَرِيمٌ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُتْرَفِينَ وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنثِ الْعَظِيمِ وَكَانُوا يَقُولُونَ أَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَلَمَّا بُعْثُونَا أَوَآبَاءُنَا لَوَلُونَ قُل إِنَّ لَوْلِينَا وَلَا خِرِّينَ لَمَدْمُوعُونَ إِلَى مِقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر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 119. فلولا تصدقون 110. أفرايتم ما تمنون أَمْ تخلقونه أم نحن نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمْ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ عَلَى أَن نُّبَدِّلَ أَمْثَالَكُمْ وَنُنشِئَكُمْ فِيمَا لَا تَعْلَمُونَ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ أَن تُمَتَّزِرُونَهَا أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرايتم الماء الذي تشربون أنتمون ذَلَّتْ طَمُوحُ مِنْ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنَزِلُونَ لَوْ نُشَاءُ أُجِئَ اللَّهُ أُجَاجًا فَلَوْلَا 124. التي تورون أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون 125. نحن جعلناها تذكرة فسبح باسم ربك العظيم فَلَا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب إنه لقرآن 119. كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون 110. تنزيل من رب العالمين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 وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِمْ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ فَلَوْلَا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ تَرْجِعُونَ غَـ تَرْجِعُونَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ فأما